سورة غافر. غافر يعني رب العالمين عبد خوستة بكت وقلنا حدوالي خوش بيت ولد بوريد وعذابنا ده سر وقنا حابد كان. فأنا ما غافر تناءه الغفور نو رب غافر الذنب هذا هو مكيّد فكرة هاد تكونا فين تيا نظر رب العالمين غافر الذنب العالمين أما الغافرو تنا منهجنا نات قرآن ومش رب العالمين في بيني وبرية بيني كان العالمين شير كين. شير كين. هم learning''اه الله <سؤال> و الحسنى كيفية إيمانة بينهيم Aquí عندما يتبن عمر الكهبة فيه يessionمة جيدة آسفار Di lab starter athe irrrsche رampgan miyim Ukwani Küwe Velyeah fantastici Wal我有 28.5 10 10 signs of annati flanfati flanfati في بجنة المؤمن شون كيدي بحسي ويمرو في كتاوي إيمان فرعوني في العوني إيمان إبنى مولا فرعوني أبا عمي في العوني تدبيجي بل هنده نوفي كديش يهي المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم حاميم هماش الحاميم داس If we read a few words, then we will read a few words. In the first words, in the Quran, they will read a few words. They will read a few words. They will read a few اما in Arabic. But because of these words, the teachers, they will say that they will read a few قد يقول كذا كيف قرآن معجزة معجزة يعني يلا رب العالمين هاي تبقى سنشهد وكيف قرآن شاكر مش رقى قدام بارس على الله وعلى سما قدام بارس على الله وعلى سما في قرآن تلاه خردوني أم يقولون افتراه جرى هاد قدام بارس على سما قدام بارس على الله وعلى سما في قرآن تلاه خردوني وكتشيني بيشد من يعني افتراء بدرود بوتحاشا واد بوقدام بارس على الله وعلى سما جرب عاملين هالواكية بيش دمج رقى في قرآن ما فاحر پیکینای که حال اف حرفشون یا به لغتی همگونه عربی نه و یا آو بی استعاض حرف نبود لغت عربی پتی تپیکینای بود تر ربعمین دیشتم ودم هم بیشند محمد صلی الله علیه وسلم اف قرآن لالو خرادانای اف حرفن ماف قرآن وو حرف نه چه کدی هنگیش بود ما قرآن چه کن یا وکیب الله علیه وسلم آن هم بیشند بیامبری الله و سلم لالو خرادانه وعند نشیان چه کن این ربعمینی بوده است کیم کرد و داده فأتوا بعشر سور مثله رب العالمين قلت بداه سوراته تشيكا يتوكيفي قراني هر ناشيان هنا رب العالمين هش بو بو كيمكن وتفأتوا بسورة ده سوراته تشيكا منه بلا هل سورة الكوثر يجبيت ناشيان برهن ده رب العالمين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وتما دمهم ناشيان و جيرا بانجباش ناشيان تارو قيامته تفتقوا النار تيماني بنان ده بنا بألاسا لچه لایق در جهنم می‌آه که اون‌گو ایمان پنهانین دیگر نه فاق جهنم می‌ده. چه بخو ایمان ما گو نشیان قرآن کوکی ببینن که اونک اهل بلاغتنا و فصاحتنا و نیا شرزنها و کسل هم گو شرزنتر نیا العربية و لفظی لغتی داریم قرآن بین آخره. ما دام هم گو پیچنا و صورت کوکی قرآن بینن. یعنی تی بیا اون بزنن اف قرآن ل لی رب العالمینی آتی. اون گو بس اکریت گو برانبری ف قرآنی کشپ کن که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 رابط ونیا حاشیه این بزرگمان خود ریش کرد برعمر بقرانه نیا الله فلان شدیده فلان شدیده چه افنا ویناف چونکه عربا که اهل في لغتين، وكسو کس وش هر زمان تر نبود نشیان چلب کن نشیان آن نسورات کوکی وچک کن نشیان نرخ ناکلی بگرند حتی ونیا م برعمر مرسالله واسمه بحثی بیان بیش می‌دی چونو گر کس که در رابط ونیا شدی کلی بکت فا اینا خواهی کس چجوران نشد و کی قرآن بید؟ جواب عامل و سوره دنیا به دست بکنیم و حرف اعجاز قرآنی. نبضانی قرآنیه معجزه و آخفنار رب العالمینی کس نشد و قرآن چکت؟ چون هر ایک هر ملو بهش تکی بینید، ایلا و کی نقص و کی ماتیه اما قرآنی الله رب العالمینی و اعتبار داره قرآنیه چیه؟ یا بی یا اما به مروف چیت گره همو گه به کیماتی و نقص و عیب یاده و کی مرووی ام تجی عیب و کیماتی نه او چه هم چیت که این هرویه به عیب و کیماتی او چدی اربع عالمین چیت گه چون گه اربع عالمیه کامله بهندی كانت به و صفات ایشا موچنا همیت کاملن وید یت عیب و بی کیماتی نه و دلیل سرویندیش علماء یگوتیک اف حرفه بحث هندینا اربع عالمین ديارتكت بكافرة ومشركة كا قرآن معجزة ونشن وكا قرآن بينات يقول تسحكي دي واحرفانا رب عرمين بحسي چتتت بحسي قرآنتكت تنزيل الكتابي يعني ده بحسي ألف ذلك أغلب دي بحسي قرآنه يكري الافلاميم ذلك الكتاب افار رب عرمين اغلب جرنوه سوراتنا ديوه دي بحسي چتت دي بحسي قرآنه يكت ياسين والقرآن الحكيم طبعا ياسين ابيشي يبدو حرفًا يا سين وبيشين ربع عمين بحسيت كد بحسي, بحسي قرآنك كد ويا رجده ربع عمين حاميم تنزيل الكتابي ربع عمين بحسي قرآنك كد دا يسال الهنديا كار في قرآنك كد وبوديارش كد مشتركا أف قرآن لا لرب العالمين يا تخره فيهم بارسال الله عليه وسلم لا لقرآن دنا وياك الحكمة الدش علماء يجودي يدفع حرفنا أبيه حاميم يجودي عربا شجر وقتی آخفنیت و شعره و خطوبه و آخفنیت و ده چو جراب حرفات دست بینکیه وقتی ها گال با حرفات نبوده چه دهین؟ عجایب گرتید بونید چه خودانی من دا چه خودانی حرفات و چه خودانی چش؟ هیل پیشتی حرفاش ده بعد هنده بشت ایک الحکمتاش اوه که اوه با عجایب گرتید بونید بکو اوه عخفنه که چو جراب ما ها گالی نبید حرفات دست بینکت دعوة آية القرآن إذا خير ده بده السبب هن كله أنا رب العالمين وقرانه تنزيل الكتاب رب هاتنا في كتابه الكتاب يعني أو كتابه هم زالن رب عميم بوب يعمبري إني الله واسمه كقرانه يوم شور أبو خالص الله عليه وسلم كقرآنه. وهذا دليل هنديا العالمين سر عرشي. تنجي تنزيل يعني هاد تنزيل يعني هاد نخارة رب العالمين و هاد نخارج وجه النبيه. رب العالمين يسال عرشي و عرشي عثمان هذا. هنديا العالمين يبلنده بلندية كالحمو مخلوقك بلندية ويسر حمو مخلوق هذا تنزيل الكتاب من الله يهتياف قرآنة بيغمبالي صلى الله عليه وسلم لا لخرى تشينا كريا أما هو اتنخار في قرآنة لا لكي هاتي من الله لا لرب العالمين لا الله الله يعني الإله الحق الله يعني أو إله يا حق يراس بهند أنه جمهور العلمات بجنة اسم الله الاعظم موصلاً نافع رب عالمية. شو جيت وحاجوتي إله الحق؟ يعني هم أو صفات دي أو نافذ دي تابعي كنا، تابعي الله وتابعي في نافينا. ما دام إله حق يعني تبي بي في عليم بي عليم جحكيمة، خبيرة، أف نافذ رب عالمي بحاجوتي، أف صفة هم ويد جدا ده، ناف إله الحق ده. رجعتي اف قرانا لني هاديه خاره نن ليكي هاديه نرى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون ربنا من يجتيه ابا شيطانا واجناب ببيانبرينه انهارس الله عليه وسلم مين وضعنا نش نش ابا شلواش نيه ومخر زان جال مشركه ابا اف اخفنا يا كاس نيه ونيه نبي. رب العالمين نبي. وقوش اعتراف کر كافرت و مشركت و اعتراف کر وقته چوينالا لبعن الله عليه علی و سمد اعترافه اف كتابه و اف آخفنا إلاي و ديمايكا كباش شابو هاي افا دي سر كبی سر تجارات خلاص و دي دعوه ديماي كا عا دعوه بهن بس حاسان دي تش بهت بيقال لخالد بس مام تو دي باشف وقال لك واهلي عاديتي ذهبي تنزيل الكتاب من الله بهن دعامي وتاف قرانا يا و هموغوي سال كافيا سال هموكا سكيو كاس نشا حرب يبكي انت يعني عزاته لوني هيي او واتر لوني هيي هل كاسكي ربع من حس ديه يلغبت و نهي لديه و كاس نشا حرب ربع عالمي او سال هموكا سكي سال كافيا بل هند ربع من ابي يد بجد دين زيل كتابي بشما فقراه بنغوينا هولي جبش لي ني عملي في قرانينا كان باش ني رابامي ذا تشنودات خداني قوتك وموازنه ديبونك عذاب هنيدي وكاس اجاش الخرابيه جهين تبيو اودي سير هما سيركبي و تشجرا خو برامبري تشا اونغان برامبري قراني شياربن ركاباريه ورخنال قراني نغران اراه لاني العالمين كان في قرآن وركبارية قال القرآن يكتب إلا رب العالمين لفي مرؤوي هلا غبت وفي مرؤوي رب العالمين لغزلك الذليل ك الدنيا وآخرتها العليمي أبش نافك يدي رب العالمين يا يعني خدان علمه حماه صليه وحماه كامل تريه وحماه زول تريه علم زاني نبها مش ذكي هاي أف كتابات هنا تي أخريه رب العالمين يا وقتی دیه طیارات دیهن، وقتی دیه اینترنت دیه تدري، وقتی دیه وني حمودش دكي پيش كافنودیه تدري، و فرانا اينها تيبو همو وقتي كيا، و همو وقتي چه لبات خلك به اصلاح ببتو بيد سهل داده نبز بو وقتي پيامبر يسال الله و علي وسلم، شو آيات نين كو بجاب نبز بو وقتي پيامبر يسال الله و وسلم بو وقتي پشت الا هاك آيات البديع خاص ميتب پيامبري الله و وسلم. أما أو أن تدي أفقرانة رب العالمين يا إنها كيا هدا للناسه في دوياه بوهموا مرובה بوهموا واحدا كي تجر أو كسفية أخف نبيج الدنيا هذا حاش طعنل ني وكما تدتكه تدتر رب العالمين رب العالمين يبتيء تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم الكتاب فقراناه تيا خالل رب العالمين إيه كنا بكتيب إيه كصفات يعني علم بيها ما زورتلا وها ما كاملتلا ودفظاين او جدا نافي قرآنش دهاتي او احكام نافي قرآنه دهاتين همو ابتشه دهاتينا دانا رب عالمين دي علم و دي شارع زاقوه داناين همو او ان رحم و باشي و حكمت و فايدة بمروغة تدهي چجارا چه تدانيا چجارا ظلم تدانيا چجارا خرابي تدانيا چجارا كيماتي تدانيا همو باشيات تدهي و رحمات تدهي غافر الذنب. هبقيك النور فيديه ربع عالمية. كيف قرآن ربع عالمية هنار يا خير أهرب أو رب خو أو إلهة هبقي جناح عبد خوش بيت غافر الذنب يعني جناح عبد خوش بيت ستر كذا عبدة خو ولا خوش بيت. شو كيس ستر كذا؟ أبى تقولي نفضحيني وبشتين جيه غافر معنوي وأبى يعني لا خوش بيت. چون کیه هایی بشه دبره اسناو بجش مفکسه، بعضی حقه خود تولد کرده. اوهی مرور ویونیت تو سترکری نان ناوشش مفکسه. آو شلوخاله تو دیگه بست چکر، جزای خود تولد کرده. اما رباعلامین دوست دارن مرور وید کرد. غافل الزنبی دواد کرد. یک مروری ستر کرد. هدکم و خالکی مروری نا حسینیت. یه دویش چه مرور وید کدیش؟ دویش رباعلامین مروری خوش بید. یعنی جزاء و عقوبا ویجون احی نه ده تمروری. غافري الذنبي و هذا يقول لنا هناك قناح خوش ببسكي بس رب العالمين كسدي قناح خوش نابيد و هذا همو شركة ولادان الحقيقة و هذا يجب أن يجب عليك السلام و رحمة الله وبركاته بركاته ايك بيجيت ورنا و يجب أن نابيد قناح توبة و نابد قناح رب العالمين و قناح المربي خوش نابد إلا يبردتو أيكي نابيد يب تسددس فلان كسي توبكي ما شو سادس كاسنية؟ وقت الصحابة جناح كربو واحد ربع العالمين جل منافقة عظيم، بيشتئوا منافقة حربية وجناح مازن وكبائة كرين. ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. يعني هكذا من تأي محمد صلى الله عليه وسلم خاص العالمين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 ما بس رب العالمين يبكيان بس أوى جون أحد مرؤوسي خوشه بيت شو جاروينية شو رأيك ديماني غافر الغفور رب العالمين تينا رب العالمين كي من نوعه كابيت رب العالمين بجن قشى ابو ناحو وجب دغرفه و اي نافكه نيسد و بجرفه الاعترافات دكي بيجي قشى من افقنحه وافقنحه وافقنحه كيري قشى مجنداز بتفقهين رب و من تاخوجب ومقابله دنيا جكو دي تشيكي شيء على اساس حاشل دواء قشى وكيل رب العالمين من ابرك قشيركيو که اندک مسلمانی آفریقایی ناف دین اسلامش دار. الله چه نبی تو وب کی؟ اینلا تی وچوب کی؟ اینلا آفریقای مروره کی نبی؟ اینلا تی وچی ساده سفلان ملای سر فد سفلان شیخی تو وب و تقبیل نبی. بلا تو بکیاله لی هیچ عالم بید. سیاره بکی هر مم از چتوف تو وب کم. آن ریکا وگریانه نشون میده که از چتوف وگریم و برابعالمی. ابد درسته آفریقای قدرسته. اما اینلا بچی ساده سر می و وب کی عوام صم تيش يشرك بيت غافر والذنبي بس رب العالمين تنيا وقابل التوبى هفاش ايك النافذ ديت رب العالمين يا. من الاسماء المقيدة يعني وانا وانا اويت جريد داي بشتاكي لي با قابلتنى نوفي رب العالمين يا اما قابل التوبى افهردوكو مقيد ذيكرا جريد داي اما نوفي رب العالمين يا رب العالمين التوبى عبدالنت خدش ريتكات قابل التوبية. يعني رب العالمين توبة عبد قابل كد يعني هالكساكيه بيش دي جناحي توبكر كر وفجر يابا رب العالمين جت توبة ويا قابل كد أبى معنا وقابلي توبى تابش يعني رجع إلى الله منو فك فجر يابا رب العالمين شكي كلامها مو ثلاثة هم كينا ده بن أمر رب العالمين ده رب العالمين شاكرين شاكلين كعبادة قابل كين تي أبى ما خلاده وما قلت شو هذا شيطاني ونفس أخوي خراب اعم بن امر رب العالمين شنو دال بيت في يسر مواجب اسر ما واجب اسر ما انشبكين ان بينه و वगرينابه वगرينابه ابو امر رب العالمين مش كم قبيل كم قابل جار و هندي كم. بس قابل گنوکی بشریع بشریت دو جرسی جرامر خردی کی برام بریپ کی سینتوی خردی کین و چند دقیقہ مشدار اس چو نیا تاوب اس تعفونا کمو وجرا پاج بند ما بنام دخل اس ال نیت به جزای خود مش جر کی دو جرسی جرامر متعفق هندزیتا من تحمل نیا امر علی من تو س جرش زان جرش ملیون جرش گنہ حوالی بس بتوب کراس پہ ال 4 قابل توبیہ تا با مرور ویدیویی کرد، آدم تابیر کرد. اثر آدایاتی. و نیم اوا آخف حديثه بیام برمی آیا صلیح الله عليه وسلم؟ اما آخف نه. چیکی معنا ویا دارست؟ بیش میرو البني اسرائیلیا، مدتی يزور عبادت را بر علیمیکه. و بیش دیگر دیوار بیش شیطانی سر جا روزه که چوبش کودیه و. وساحت لردين اخو برشا اخو اسبري بين همو انا قلبه اخف تبه قلت يا ربي من هنده صاله عباية تكر و هنده صاله اجرس بينا بنا بنا شو صاربو، شو صاربو. من نوك بدل سنوات تبه چه صالبن؟ شه صالبن؟ قلت من از قناحات تبه تو بيجي يا ربي هكا نوك از فقر مادل من خوش بي قلت انا دنگا قلت قلت نوكاش هكا, نو هكا توبيتك ايبا وفقر ايبا هلوكي جراد اليه ايبا لان ماوهد بي اي ما. جبران ده يستغنى العالمين توبة مروف توبة كات هالوقت هكى هابي كان جون في كربان إلى ربي العالمين ده كمروفي كات إلى ربي العالمين ده توبة مروفي شديد العقابي بس عقابه جالكو جالكو بن رب العالمين في قرائدة جلّها قال رب العالمين بحثي رحمه أخول كاد وحثي اللي خوش بنا خود كاد قال إن دابن بحثي شاكري بحثي عذاب أخوش شاكري لوناتش يتمرو فاك وانيا مغرور ببيد افرحمه رب العالمين بجد رحمه ويهزوره اجاب كفيده برغو نحن باقي عندن المسلمان تيشي أفقالاته بي دبشتتا وانيا رب العالمين أرحم الراحمين رحمة كوينة خاربو الدنيا يدو يا بلا بكري ما بين حمو مخلوقا ونطناية هل روج قيامته وافا خفنا منياء دبشتها رب العالمين أو نافذ بحسين بحسي رحمة ولخوجبينه كان بترن النافذ ونياء بيجي كونافذ رب العالمين بحسين هند بنكاء عبد الخوا عذاب دتو وإقابد بفا رحمة رب العالمين ولخوجب رب العالمين بيتلاد بسرعة شيء دشي لدركي كونها بخباكة واسخناده يحي إيرجذ برهن رب العالمين يقولي غافر الذنب قابل توبة يقولي رب العالمين كونها خوجب توبة قابل كات لازقلكن إذا بوتي شيار بنت نبي ترحم رباع مش والحمد لله كات ولا يخوش بيناوي همك بيساربتشن أجابتش جونا حا كان طبعا بوية غافر الذنبة وبوية قابل التوبة والتوبة كات هذي شموم بيتبقى وإذا خازر يخوش بينا جونا حا قبل عالميني بكات أبي سار جونا حا بعد دوامنا بيت أفنى رباع ميد ستر كات وده يخوش بين أما أوزانك هكمل حاس سار جونا حا بعد دوام بن هن جرباع هاي شديد العقابي عقابي إيش جلته تندبوا كسابق نحب الدواب، ورحم ربع عيني ماشيت كات بلا سبب الهند ونيكا تسراب كن وكن الناف نحب الناف خراب يدا، آية كتيرة ربع عين بيجي نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ودي أي محمد صلى الله عليه وسلم تبي جها مو عبد من بيجي أني أنا الغفور الرحيم بيجي أزم يأخذانه ليخوج بينا ما ظن وستتركنا عباد ورحما زورا ما ظن ويتيبد بإيمان دار بس يلا يا رب عامني بس يبوتيش وأن عذابي هو العذاب الأليم بس بيجي عذاب رب عامني يا تي أش قالك عذابك بإيشة وده هدوك لا لي منو بصرمان بهداو من ده سربنا حبر دوام نبيه وده بهويش نبيتهن شه وهذا ما يتبعى؟ الرحمة رب العالمين ومنوبة بصمات تبعوه عباده خبكة ما بين الخوف والرجاء هم ترسى رب العالمين ناظرين لو باتهل بنتش شبيد هم هيفي شبيد وادعوه خوفا وطمعا رب العالمين جيد وادعوه يعني وعبدوه يعني عبادات رب العالمين كان ترسيت اوغري جهنمه دو غضبوا لعنات رب العالمين وطمعيات شده رحمة رب العالمين وبحشة رب العالمين ده ها که مروی هون عبادت کرد عبادت که ده عبادت که راست کرد آن آیت صورت فصلت ایش مخواد بودت این ربک لدو مغفرت و دو عقاب الیم بودت ربیتا خدانه لی خوشبینا گلکا مازنا بودت گلن دا خدانه چیش؟ آه عقابا کب ایشش، عذابا کب تنده یا بسرمان مغرور نبید برحمه رب العالمين بجبر رب العالمين برحمه وداركت بناحض هذا هنجيب زانا رب العالمين شديد العقاب عفوا مروي بس ما بين هذو كذا هندا كده بني أفرخ أيقتي والله رب العالمين ما خوش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 وريا ويا واجباتنا قد وي حرام درك الحرام يسر قوتي ان باش ضرب على مين شياش راح تونسي حياتك بجنب شنك ارحم الراحمين ويا رب العالمين ارحم الراحمين بس ايهذا نافو ايتنادى رب العالمين ما يبوت يما ليبتي نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب لا ينت يوم ما بين هذ وبدوي هنج ديبي امروا وكب صار مالك الدرس ان ايمانك كامل بيه تشي دا معروف ما بين وهذ وبدوي مروف ترسد عذاب و إقابة رب العالميني و أفترسد و النوف دل مروف ده هبيت ده چنه كي؟ ده قناحونا كي هيفيش هبيت برحمة رب العالمين ده عبادته بكي و غنيا رب العالمين جيبه جيبه هار ايكي الوال تابتنع رخه قرد ده هلاك جي هكا مروف بس أب و هاتت رحمة قردتنو و عذاب دانه لا هم مروف ده شريه هم مروف ده هلاك جيبال شريه هلاك جيبال شريه وهم جونا حاجة ذيك أيه تعي في بيشتا خواب تجار ممكنين مرة بعدين أرحمة راحمينه هني بيجي فيك هو يا رب آدم عليه و رب العالمين بيعم بارس علله وسم قابيل لكركجارك يمر به كرات يهات يلالي وبيعم بيل برهو لورج رب العالمين سورة الرسل انا خارج اسند بنا حد كم رب العالمين ويا ما تيجي انا خوش نعم يعني ده بيشد دماء كبيدة كلايت يعني شو لك عن موشي عن ما بيشد ده بيشد امادم صراط ونيا وساب جهنم على جسدنا صار جهنم هو ی نخواش او پیل تا حسنود که نخواره و زحمت داد، این کس خلاص نبی تو نیه و خلاص ده بیده سبب اینکه قافم رو چک کرد. اما از لعیبایت چه کرد؟ لعیبایتی دیه دی. چونی دوست از هر دچل هم تازه از هر دچمه جهنم میاد، دی به هیبی بید. جبران میفوعه تنده انشماد دت وی امت هو نبید. نخو به هیبی رب العالمیش مسریب تمنیا و به مسریب چین بجنب رب العالم آرحم و رحمینه. چه کدین هار دوريك ونيا يد خلتن كو مروف تني ايكي هنجي مروف مروفك غاس لا ودعوه خوفا وطمعا مروف هار دوريك تقول لاني مروف يهبن ونافق اللي ترسى رب العالميني ترسى عذاب وعقاب وجهنم رب العالميني وطمع يا رحمة رب العالمين هنجي مروف دي مروفك محتدل بي راس بي دي عبادتك الجوان ويطام ويدرستيكات ودي بردوان بسر عبادتك رب العالمين ذي الطولي ذي الطولي يعني صاحب النعم والفضل والغنى يعني خدان الدولة من ونعمته وباشية هر باشية كبونغتات أو لا لرب العالمين يهاتي، وما بكم من نعمة فمن الله يعني هر نعمتك بونغو بيت خارق الله لا لرب العالمين يهاتي. هذا معنى ذي طولي بأن هندي رب العالمين أعتقد إذا جبجيت ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات يعني هالك سكي بيتي نبو دولة مانديو مالو فالنبو بخو جنكي بني هي طولاً يعني غنان يعني بيتي نبو بخو جنكي بني يعني ذي طولي يعني صاحب النعمي يعني خداني همو نعمتك يا رب العالمين ما أبا همو نارو صفات رب العالمين العزيز يعني همو قوات همو ماصره همو كامل ترياوية وهمو كافي أبي وعلم وعلمو ظانينوية كاملة بهمو شتك علمي هاي وقناحة عبدالخو لخوش بيتو ستبكات عبد عبدالخو قبيل كات وعذاب ويش يتندى ذي الطولي وخداني همو نعمتك وباشكيش بلا إله إلا هو شو إله يتحقنين بس ابا إله يحق رب العالمين أفناظ أو أغصفتهم مبتين دوما ديال كانت أوي غوبيت بس أو إلاها لا إلاها إلا هو شو إلا يدحقنينا وكاس مستحق عبادتي يا إلا يأبن بي كأخداني بوا صفتهم ونظر بس رب العالمين مستحق عبادتي عبادتي بس بويبتنب كان إليه المصير والدنيا اشتني أبنية وانكتداجين فقاريونا فانجو هما جو بس هو هماش بتشيل و تاكيه برس الدنيا اي دا تاكيه عبادات بو كيه كرياه رب العالمين في اي دا وما ها ديار كر كا اوه عبادتي بيت بس رب العالمين بتانيه چو الهي الدينينا اوه مروفا كرينا شريك وكرينا كرينا ما بين اخو رب العالمين دا او همو الشركة و كفرة مروفا بسرمان تبا اخو اليدير كاد عبادتي حق و يا راس اوه تو عبادتي بو خديب تاني بكي اليه المصير هموش دي فقال الاف وأو دي ناجح بيد و دي ساركفنا معظم درس قضاينيد أو يتشكر بيد والدنيا دي عبادت ورب العالمين ابتنكر بيد وصلى الله وسلم على خير خلقين وعلى آلي وصحب الأجمعين والحمد لله رب العالمين